هذا النور من نور اله حسن وحسين النور قلبها مهام في سيد الاسلام هايا تترنم الفضايل وتزغرد الجداول بدر العليا آفل من بانة الشمايل حور السماء تسايل بالدنيا شل حاصل مان الفرح مماثل في أرفع المنازل بزيني لعباد بزغوز دامة نوارا بزغ وزدانة نوارا والفلك حجلان من نورا وغارة اخمارا برضو سميلها لاهيل نزلت إليه قوافل الملك لجلة مازل في أروع المحافل ذاب القلب ذاب ذاب في مولد الضرغام ذايل hadat nur minnu layl hasan da w fi mawlid an nur abaya معت مكارم بسيد العوالم ما صار مثل عالم المبحر تلاطم نعمين شغل فاطم وبذرة الهواشم وارث من الضياغم الحكمة والعزايم وارث الحسنين وابو الحاملات علي حيدر وارث الحسنين وابو الحاملات على حدا يا الله بصبر الكون وعرش الله قدام استر في مولد كل غصن ماله مال بس مثل غرب El gas no malo mal b'es, m'a t'agher b'es, amma, yeee Hàda n'or, m'hà, gué, l'Hassan, ho ha s'in من نو بو اغسنا سيد شباب الجنه سيد شباب الجنه الحسن لاحف حسنا وحسان قطعه منا زين البريه جنه يا در علي اظلنا ورد شمايل ولا تلبس مات بوجه الزاهر مرسومه يا الله الحسن خي حنا سيد الانس والجنه سن nu de şira wil